طيري بإيدي وتلمت علي الناس وقلت هو دا اللي سآل المر جوه الكاس قال له وفرد ورد من فروض الناس وقال لي ماسك الطير قال لي يا جادة انت قلت له طيري أم رد طيري وقال لي امرطت الطير وقال لي انا العض طيرك ولا انت عض براجي دان كان اسرق ذهب وسلالم وعاجي أنا لا عض طيرك ولا انت عض براجي ده كان اسرق ذهب وسلالم وعاجي أنا لديت علي المراعي روح ترتعي واجي عجبتني قوي المراعي بتفل وادي قلت له بقى يا طيري ما انتش فاكر لما جبتك لحم من غير ريش وعلمتك الزق والطيران والتعشيش دلوف من طيرك ولن تعتبر رجدا كان أسرق ذهب وسلال وعا اللي لي أنا لعبت خيرك ولنت عبت براني دكاني أصرك ذهب وسلالي معادي قلت علي المراعي رحت أتعي واجلتت علي المراعي بيت في الوادي قلت له اتش لما جبتك لحم من غير ريش وعلمتك ازاي والطيران والتعشيش تلوق بغيري وتجعل قامتي بقشيش قال لي انا لا عطيت طيره ولا انت اعتبر كان اصلا ذهب وسلال المعاجب Okej, jag är inte sådan här. بغيطك قول على كانت حبيع الغيط هو اللي فات يتنسي والامتحب انزل يتاجر الود هو الود شجره قال لي ولا سواء الودان نزحت وما